في نار الكافرين سلاسل واغلالا وسعير ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 قوارير من فضة قد درجت قديرة ويسقون في جا كأسا كان مزاج غذا جبيل عينا في جت سم ويطوف عليهم إلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أن من ثورة وإذا رأيت ثمر أت نعيم وملك كفيرة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبذيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا